إن الحمد لله نحمده والطعيه والطعيه أعوذ بالله شوي أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن الله سلام بالملك ومن يضمن سلاها دي له أشهد أن لا إلا الله تحضروا يا شريك رسد. أتهد أن محمد عبده رسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه. فمن احترى بهديه إلى نزول. أما بعد. فأقول رب الرزة كبارك يا تعالى فَلَا كَانَ مِنَ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَأْوَاهُمْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ هذه الآيات ضمن الآيات الستين التي نزلت في غضون هذه التي تتحدث عن هذه الديون العظيمة التي تجاوزت الستين من هذه الغضب القرآن ينهى عن أحد يحفظ أن يحفظ جارب التصدير أن الذي يقتل في سبيل الله من الأموال لا يحفظ ذلك مطلقا ولا يظن هذا الظلم الخاطر ثم يثبت أنهم أخياء أخياء عند ربهم فلماذا لا يكونون أخياء طالما الزاقون طالما يفرحون بما آتاهم الله من حضر طالما يستبشرون بالنسبة رسالة صرفهم من المؤمنين يستبشرون بمؤمة من الله وحضر ويألكون أن الله لا يدير أجر كما لهم لا يقولون أخيان إذا كان ذا كان هناك المس تلتا والاسترشاة والتأطر والتأثير إذا كان كل هذا أنا لا بكي حتى يقولون أخيان لم يفق سنعا لم يفق أرقا بينهم وظن الأخياء في الدنيا فالله أخياء بأنهم قتل في سبيل الله قللت الأمواتا قللت يحضر عليهم قللت مقابل قتلهم بالحفرة على منا لقابنا أسماء من أنتي الرضا على السجار، عند ربي يزقرون، فهذا خورة فلم، فلا من من سماها، ولا قوة قنادير قلادير العرش كما هذا المطاع العظيم. الذي يجب أن نضرع إليه كل نصر ويتمنعنا أن يرجعوا إلى الدنيا في اقتنان إلا يعودون إلى الدنيا في اقتنان وهكذا بما يرون من الكرامة ومن المقار الرحيل لهم في الآخرة وधर्म رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتمنى ذلك يتمنى ان يكتب في تدبير الله ثم يخلى ان يكتب ثم يكتب بما يعرفه مدبر الكريم وهو يمكن أن الله عليه وسلم دولا اشفع المسلمون ما قعدت خلاصة سرية في القبر ما قعد خلصة سرية وانما قعد كل سرية تجاهد في سبيل الله فهذا لا من في الله فرسول بما أعطاه الله من فضل فرسول بما أعطاه من الله من نبن على منحهم من كرامة فأغلالي هذا القرق الدائم المستمر الذي لا يعرف التطاعا لأن ما أعطاه بالله من, من فضل مستمر دائم وتبقى الكتبه ديمه وبدر ما كانوا ابن الذي راقاهم قد في الدنيا وفي حضور تبقى بين الشعراء ودم من وراءهم من, وراء من فهم بهم بالآجر العظيم الذي أعده الله من المجاهدين والتنسيرون الذين هن قلتهم ولم ينقضوا ذلك ألا قلتهم عليهم ولا هن يحضرون هذه البشارة الله لا يدع أدنى مني ما هو ما هي الحياة حياة قبيضة يجب على المدن أن يعتقد يعتقد جادلا أن الشديد حب وأنه لم يذهب رغم أنه قتل وأن دله انتظر وتصدر منه فأضرق لكنه لم يمث انه حمد فلتك انها حياة اعلى واسمع من الحياة التي نعرفها ومعرفة المؤمنون من صحابة فالله عليه وسلم بهذا المقام العظيم وهذه الكرامة العظيمة وهذه الخيارة التي يعيشها الشهداء فقد تتابق الصابرة في الله فالله عليه وسلم تتابق في الشهادة في عمل مبين الله ففي بدم الدنيا رخيصا هيئا لإعلاء سلمة الله تحقق الله على ألديهم النصر تحقق بجنائهم هذا النصر العظيم وصف عصاة الإسلام عاريا بشجاعتهم واستمتالهم قمضان أثمنون اللهم وقد جملوا وضغطوا وعصادهم الوهن والتعقل في الرجوع للقهضاء قطابهم الدعاء وعسادهم الخار لكن أسباع النبيين دائما في جهاز مستمر فكأي من النبي قاتل وعظر كثير فمراهم لما أطابهم في سبيل الله. لما ضعفوا ومستكالوا الله يحب الصابرين هنا قرى بعض اتحادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهد وتهد فلتاهد إلي عباد الله إلي عباد الله دعاه اتحادة من العنطار وهم يقاتلون بين ما واحدا بعد واحد من يقتله يره جنة من يقاتله يره طريق في الجنة ويستفسر هذين وراء هذين وهم يقاتلون بين ما بين ويصلون للشريف تقتلون واحدا بعد واحد وهذا حدر. الذي يتلّى أنظرة غسيل يسمع النداء وقد كان عرشه تلك الليلة فقرج ثمنا سرع داع الجهاد لم نترك لمستير فنصة الاتصال فلن في الله رأى رسول الله الملائكة وهي تغسره فقال صلى الله عليه وسلم قال أهوة بماذا تغسرهم جلائكة فتأنيها فأكبرتهم الخبر الله كان جنبا كي لم يتأثر فالله لم يغفتد فقالت الملائكة بالأسم المسلمين فعند أجل المثابت قال دعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبتك في أن عن الجرحة عن فعد المرغبية فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلوك السلام لأقوم لك ماذا تجد ما, ما حال فقال اطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتمنى وقل له اني يؤدي بريحا جنة وقل اخواني من العنفار لا عزر لكم عند الله ولا اطرق رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم احد لا عزر لكم عند الله ان قلت ان لا رسول الله احد وفيكم عين قطر كذا جاتوا يا ذا في آخر ربط بوطي من الأنفار أنه لا إذر لهم ان قلت وفد من الأعدار لأسول الله يتيه أي قرار يتيه عين قطر فذلك ما ومع على بعض الثحابة فيجبهم قواندا قالوا ما زالكم قالوا ان رسول الله تبقب قالوا قالوا ويوجد تتنعين بالحياة بعده قالوا تناسي كلمات رسول الله ماذا تتنعين بالحياة بعده ان اخذ سيطر ويوجد فمر على سعد بن وعاد فقال يا سعد يا هل إني لا أجل روح الجنة دون أحد أقره إلي من أحد وأقد يتاكل حتى تشهد فلما يعرفوه من يعرفوه من يعرفوه أرث ابن من كثرة الضربان كان فيه جدع وثمانون ضربة إما ضربة بسهل فإما طعنة ضربة فإما رملة بسهل فجدع وثمانون طعنة وضربة ورغة ولم تعرفه إلا أفضل عرفته بأفضل بجماله هكذا فنجر فيه ثمان ثالث قال الله تعالى من المؤمنون رجال فبقوا ما عاهد الله عليهم فمنهم من قدر محبث ومنهم من ينتبر وما بدلوا تدين ابن نجم شهيدا اوصى من الذين عارفوا من الشهداء من خيرات دائمة في الجانية وأنهم ليسوا أنواة عددا عن رب الجميع. كان أعرض شديد العرض وكان له أربعة أبناء كلهم يجاهدون في كبيل الله فأراد أن يخرج من جهاد فقال يا ألتك أعبر الله منك وإننا نكتلك هذا الأمر ذهب إلى رسول الله قال الله عليه وسلم يشكرهم يذكر أولاده الذين يمدون أن يمنعوه وقال يا رسول الله إن أدناني النعوم وإن أريد أن أطهى الجنة بعرضة هذه فبنل له صلى الله عليه وسلم أن الله قد وضع عنهم جهاد ثم قال لأولاد ما عليكم لكم أن تتركوه حتى يستجهد في سبيل الله فقاتل عمر بن جمال رؤن أن الله عبره قتل قتل لتطع يوضع الجنة في عرضه فهكذا يكون الاستمتال وله ارضعة اضماء كلهم يجاهدون في سبيل الله ولم يرضى الا ان يجاهد وان يصدقهم في التشهار اما يرى اصقاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف اضطقوا هذا النص أحققوه مجازاً عن مجازته كلها والله إنما تحققت بذلائهم، تحقق بذلائهم حيث زاهدوا أعظم الديان وأطراه وأثبته على عبد الله، عبد الله بن عبد المغراهم يرى منامه لا يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقفت عليه هذا الممان يرى مغشرة لعبد المنز يقول له قال لك لقد حفظنا في هذه الأيام فقال فقال له أين أنت قال في الجنة ليس رح تصيرها حيث ما شاء قال ألم قال يا ثم لا يقل في سبيل الله وهكذا يقف عبد الله بن حرام اوه على وقيم الله وقيم الله انها الشهادة يا ابا جيره ويستشهد عبد الله بن حرام هذا التفابق الذي كان ذلك المسلمين وهم يبيعون المال والنفر بالله عز وابنه ويسترون الطمر الغالي والعالي ألا إن نسيعة الله غالية ألا إن نسيعة الله الجنة يسترون الجنة ويبيعون المال والنفر إن الله اشتر من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن نهل الجنة يقاتلون في سبيل الله فوقت نورا ويقتنان وربي عز الله بجهر يتعذبك يتعذب ان في سبيل الله وتقطيع جهدك ويقول دعا ما يقول لله عز وجل اقتلت على انك يا رب الا قطلت قدمك في سبيل الله ثم يبقرون بطن يشقون بطن. ويجبعوني أنت وأذني فتقول لي إن كان ذلك فأقول فيك يا رب الله يتنزل بتقصير ذاته تشق نسمه وقطع أنته وأذنه كل ذلك في سبيل الله فتنب الشهداء حمده حين يقتلوا في هذه الغذية إنهم شهداء الشهداء احوال عند ربهم يربطون وهم يتصابقون الى هذه السهادة تتصابقون ويطمئون الحطوة اليها لأنهم يعرفون ان نوعد الله خص ولو عرفنا ذلك لأسرعنا الى السهادة والذهادة في سبيل الله ونحن الله نرى اقوانا مننا يقرقون ويمزقون ويقفط أرض ويبطلون فلا نتأثر فلا نتخرط ماذا من القلوب أصبحت تنحجارة أو أجد خطوة ماذا من النطور فانترطت عن دين الله فلا تسمع إلا عزيزا فلا تسمع إلا كلاما لا حقيقة له. فمن الناس يتحدثون عن الإسلام. وعلى يجب منه. من نفسه أن يقوم به نحو دينه. إن لا يتحرك أحد. ولا يعمل نبين الله شيئا. لو قلنا فادقين ما انطلقنا للجهاد في سبيل الله. فالفتشهاد. ماذا يسمع في الجسمة ماذا يسمع في احلام رسوله غزيتنا إلا هم يقترون قتلا جماعيا يجنع النساء والأسطار ويتطرق عليهم الرصاصات الغابرة أن يقرقون أن يقترون أحلام ويغبط بالهرب وبالشرح وبالكرارة فلا يعثر أحد فلا يغضب إبي الله تمنا ان لم يكن ان نحن نرحق ولا نرح تنقح ولا يذهب ولدي لا تتمتع ولا تلذ كل المداني ما الذي قدسوا يقول ما في الذنب دعوا تحصن يجمعون المسلمين جماعات لا يجمعون ويقترونهم ومن بقل منهم يبعثون بهم الى الدول المجاورة ليرجع لهم اثر عن ما يستعبدوهم فهكذا قال المسلمين فنقمنا متأثر لا نجد دمعة جالة ولا كلمة عالية ولا صوت مدين لا يتأثر احد لنمج إلى قائمة في فرح الله وضحك في التهتار غير المدارين بلا يجن بإخوان اليمة أولى أولى الشرط والكرامة أولى القوة والعزة أولى المؤمن أولى اللي على شرفنا وكرامتنا وأعراضنا الذي منتهت في كل رحضة. هلالك. ثم حينما يقفل مطار في نسخ بعض النقارة تقوم الدنيا ولا تقضي. وحينما يقفل بعض التعالين في فلسطين تدير وصائل الاعلام. ان المسلمين كدماؤهم رقيصة لانهم هانوا على انفذهم فهانوا على الناس. دفاع المسلمين او خط دفاع في العالم لا يتحرك لهم احد ولا يقدر بقدم بالقدم الجماعيه لهم احد والمؤتمر مؤتمر الدول الاسلاميه الذي تترجم من قد بقرارات وتوصيات يسيدون فيها العمل من والهيئه المتحدة ليتولى بطرس بطرس غالب بناء المسلمين وليهنل في الامر حتى يتنى النصارى قتل المسلمين فالبالس ماذا حينما يتعل في بعض القرائد الامريكية نجيب بانهم يتعالون ذا ولهم ان يتعلوا لان هذا الجوح الغائر. ينزل فجم إسلامي فهن يستعدون من منهم هكذا تطلعات دعوة هذا ولو أن مسلما قال ثمة من هذا لدعوة وطائم الأعيام بأن هذه هي العقرية وهذا هو الصراحة في هذه النطارة يا الإخوة الأهل الله لابد لنا استثابت بالشهادة في سبيل الله قال بدون الله فاكذا كان الشهداء فحمضة ابن عبد يطلب سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امامه فأمره ولهاه فقتله سيد الشهداء حمزة حينما يقتل ويضربه وحسن في حربة التقارة الاحشائه ان من ذلك يجنانه ثم يأخذ وحيا الحربة فتأتيهم فتبقى بطنة فتتفرج ثابتة فتخرج منها فتعة فتنجبها ثم تنفضها برات رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم الحنزة وهو مئتاف أسد الغلس فقال ما قطب سفر من هذا المركز تاتذى نبي بشهداء شهداء, شهداء عقب فراجب نفعج بالعلم أن الشعب اللي أبطى قبل إسلامه فلما أتمن أصبح من أفضل الله حتى بعد شهادته والراجب على الرجل الذي هو الإسلام إنه هنا إن جدوها على رجمانه قذفت رأسه وإن جدوها على رأسه قذفت رجمانه فوضعوا الاخترى عليه فتجد شأن المسلمين العذاب الذين دعوا داعوا أنفتهم فداعوا جمعهم ركزة في سبيل الله فلا تقتلنا الذين قتلوا في سبيل الله أمراته بل أحيار عند ربهم يرزقون هذه الشهادة نجدها في أصحاب وفير الله في الصحابة والتابعين وتابعيهم أعطى على فرح الإسلام عالية أما الذين بقوا أما الذين بقوا ولم يستفهدوا فهم ينتظرون الشهادة الذين أصابهم القرح في جذب الوحض لن يتقطوا لن يتقطوا لبعض ما أصابهم من الهزيرة إلا ما قدر الأمر لمرسول الله فالله عليه وسلم أن يخرجوا في اليوم التالي, التالي في اليوم التالي بالدفر فإذا كان يخرجوا في أحد يوم السبت في خمسة عشر من شوال فإنه في يوم الأحد قدر أنهم من الكوابة الندولية أنهم بأن يخرج كل من حضر غزرة أحد فلا يخرج أحد من أحد يخرجون إلى خمراء العشر لرواده المشركين إذا ما أرادوا أن يهزموا على النبيلة أمر انتبر فنفسد المسلمين بكل قوة لكن جراحة ومثل آمالة ومثل مع أسادهم مثل كل سيئهم يتذكروا إلا الدفاع عن دينهم فأمر رسول الله لا بد أن ينكر. ولو كان يالس في النساء الاخير انهم استجمعوا قوته وضموا بجراحه وضغطوا على انفسه مثل كل شيء كان بجراحه بالامر والنار لابد ان يستعد لان يتوهد من هزين على عدوه ليلة فيها الغبار وظهر واصدقوا لأكمل في أصل الستارب إلى ما زحف عنهم الجراح والكراه والقره والعيار أيضا الجراث التي عصبتهم نفس ذلك فتظهر على رسولهم الكريم الذين تجاهلون لله ورسوله من بعد ما عصاهن الله من الذين أستمنيهم واتقوا أجر العظيم وقد دعى رسول الله علي ابن عبد الثالث مع الله يسمع ان قرنسا المدينة فقال له ان رأيتهم جنبوا الابن ورسلوا الخلب فعلم اللهم يستجهون الى المدينة فان رأيتهم رسلوا الابن وجنبوا الخلب فهم يذهبون الى مكة اذهب اليهم فذهب عليهم علي. ثم رجع فاطبر فالنبي الخوله رقم وعرف انهم يتجهون الى مكة لكن وهم في الطريق قالوا نحن لن نفعل شيئا ففيهم والرؤوس مغلوله لنا فتمذهبوا اليه اجاه الخبر ان قريشا تجمع الجموع ره وانهم يهجمون عليهم فما تدهم ذلك الذئب لا فتوكنوا على الله حتى توكله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاتُ طاهب فازادهم إيمانا وقالوا اقدم الله ونعم الوثين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاتكره فازادهم إيمانا فقالوا اقدم الله ونعم الوثين فأكلوا على الله حتىbbeذه ولن نقاط من تظن له ومن يريدهم لهم ومن حاولتهم من ايجاد المعركه الاخرى فماذا كانت دفاعهم فانقرض بنعمه من, لن ينفذ من فيه. الله وخذ لم ينتصروا اتبعوا غير الله الله مذ قد عظيم كان مذ وكان الربوان فكان الفضل من الله الله مذ قد عظيم لم جعلتهم يفكرون في الامر فتنفدع الغنة ويجيل الغراء ويذهب السحر ويعطون على الراهر ويضم جواب الراهر رسول الله وقال الله عنه وقال الله فهذا السحر يجيل يقوم كنت مع رسول الله في رجلة يخر ثم جاء بلاد رسول الله من الغد لأن نذهب الى أمراء العجب فقال نوع الاخر فقمنا في جراح عظيمة فقلنا ايه تأتي غزوة الى رسول الله ولا نقرد فيها فكان اقتحابيان الجريمان متبادلان الامر يحمن كل من هما الاخر وهما في جراح عظيمة لانه لا دواب لهما كل من هما يحمن الاخر والتي جراحاته اقام واحد من الآخر أكثر فهكذا كانت تفاعدة والتطارة في العلم الإسلام والاتجهاد في سبيل الله فهل من هل من مجيد هل من مساعد للقل هل من مجاهد في سبيل الله متشهد لإعلاء سلمة الله هل من مساعد لإقلاع لهما والحلاس لكان محقق للإسلام عزته وقوته لا بد ان نتصابق الى هذا العمر وان نترع على الشهادة في سبيل الله اقول قومي هذا فأتغفر الله لي لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وما بعض فيا عباد الله أوصي رفلي أوصيكم بتحوى الله فهلونا أن نقرأ القرآن وأن نتدبرنا لك ثم ننظروا لوافعنا فماذا حدث لنا إن إخوامنا يقتلون بالجنة كي يجمعون تجميعا تجميعا ثم يقرقون أو يضربون بالرصاص من ذنين كان وقد ملك الأعداء الجداد كما دار الكامل المسلمين في قمت العميق انهم لا هم لهم ملاكب الا ان يتلذجوا وان يجمعوا الناس فهذا الرئيس اليسريد كما تكتب الجرائد الأمريكية عنه قد جمع أربعة عشر مليارا من الدولارات أربعة عشر مليارا لزميد دولة أو دولة هي هم الرؤساء والملك عندهم المليارات كما تبت محاكم الكون أوقات الاستقراضية المليارات الكثيرة التي تعد بيئات ين يفكر أحد منهم أن يبعث مليارا لهؤلاء كما ظرفت الاستقراضية من جزائر المليارات الكثيرة لبعض الحركة الإسلامية لماذا لم تفكر السعيدية بأن تبعث لهم أصلحة بعض الأصلحة التي يجرمون أنهم اشترارها ضمن مياهات كما تضمن على بارض الاحتراءات العسكرية والمنشورة لتثمير من الجلال لماذا لم يفكرون لم يفكر في متاعدة هؤلاء لماذا لم يرسلوا الى هم اصلحة او انوال كما يساعدوا الاتحاد السجريسي على الاقل اربعة من من الاتحاد السجريسي وبعضهم يقول عشرة جعلت التراضية هذا لماذا لم يرسلوا باقوانها في البثنة ويرسلهم ف... لهم هذه الانوال يساعدوه ان حكام العرب بخاصة وحقين المثمين بعامة إننا نفكرين في النظام والمتع وإشباع الغرائز والشهوات وجمع اللطيف والسلطة وجمع المال والطرق بمحاربة الاثنين في كل مكان وهي النظام المثمين العليم لقالب المسلمين بتائلات من حقا ومن إجادارات والآليات من الرئاس يبرجون ما الضيور في القرى واليدل ويقاربون المسلمون بأسلحة اللهم يقارب بها اليهود اليهود اليهود لأخبارنا وأصدقائنا وليعوده أقاربنا ويقاربنا أن المسلمين في مصر فهم ألدوا الأعداء وأن المسلمين يقاربون بينا الضيور وطاقات بالقصة فهي رجال أين الجهاد في تبقى الله وأين الاتصهاد أين الجهاد على هؤلاء أين الضباة الذي تنزل على المسلمين الذين يفتلون بالعلاة لتائنا تهتك أعراضهم تهتك أعراضهم ثم يقتلنا للجمع الأبقاء من المسلمين يقتلون أيها الرجال الرجال تزلل فنجد الآلات المعنفة من المسلمين ثم لا يتكلم أحد لا في وطار ولا في ولا في إرسال النار فهاتذا طارقنا نجد محاربة الإسلام في كل مكان فالتجين قبل انتلأت فالمعتقلات قد ضد لها أماكن وحوى وها في التحراء هل من الجزائر آلات مؤلفة في التحراء في نفس يبتلن المعتقلون في نفس فما لا نتكلم ولا نتحرق ما داننا في فقوة محملت ففي صنف يتبق ما هي المناجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربكة فقد أعلى فرح الإسلام ببنائهم لا بالكلام ولا بالخطط ولا بالمقابلات إنما أعلى فرح الإسلام بما ببنائه ببنائهم ببنائهم فإن أخيانكم هؤلاء وهؤلاء في أجد الحاجات من إلاثهم قد باعت البطار وتعرضت الأذكار لهم من قل ولا يفر. وهم فهؤلاء جميعا فتقلوا منكم فتقلوا من كل مسلم يقبروا على مساعدتهم كل مسلم يقبروا على مساعدتهم إن أكتذونك بانطبعك فالمعتقراتك الطابة وهم لا جدون لا ضماء ولا رجاء ولا, جدا ولا, جدا ولا جدا. من يوريهم. لا يستطيعون عمل أي شد إن, إن هؤلاء طوالبا عليكم مساعدتكم فيا اهل الجوج والنساء فيا اهل الكرم والطفاع فلا من رفعيكم المجدى والمرأة لا بد من مساعدة هؤلاء ادعوكم باسم الاسلام تكون الاسلام الذي جعل فحلة في قناتكم ادعوكم باسم الاسلام الى مساعدة هؤلاء فأنت اكبر من أخواتكم ومن ادعو لكم ما تقطعوا وتقطع النار ولا في مكتمره فلو تمتقن الصبر فهو بالذكر المتق وما انقطع من شر الفه لكم وهو خير الراتقون فما تقضوا انقطت الخير تجدوه عند الله خير من بعض العجره وعهد الذكور يا اهل الذكور يا اهل الكرم والوفاء يا من تريد مساعدة اخوانكم فقد جوعوا فقد تغروا ولا بد ان لا بد ان تحملوا انفسكم لا خوف طاقتكم بل لا خوف طاقتكم ولا يخرج واحد من المسجد نفس الا يتبرع لهؤلاء فحن في اسد القافه وقد قتلت ذئاب وتعرق الابتاب لا يقعد واحد من, من المسجد فرب عليكم جزاكم إلا تدرع لهؤلاء وأن هذا الذي سيتبهه عند الله الذي سيقول للبقى للنهر في الآفرة أيها الإخوة على برسة الله فدعوا إلى الله ومرض المعرف فانهوا على المنكر وارفعوا راية الجهاد عالية خصافة قدموا بإذن في, في سبيب الله وقدموا أرواحكم فداءا من الإثنان فتمرعوا الاخوة بعد الثلاث ملاحظة وما انفط من شيء ذهو واخنفه وعيطوها مما لله الذي آتاكم. حروا على النبي صلى الله عليه وسلم كما امركم الله عز وجل ابار. ان الله وملائكه صلون على الليه. يا أجه عليه اللهم